راط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكوا العذاب ثم لا وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم الْعَذَابُ ضَرْتَةٌ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُونَ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 فَوَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوصِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبُطَ النَّعْمَلُكَ وَلَا تَكُونَ النَّمِنَ الْخَاطِرِ بَلْ نَعْمَلُهُنَّ فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والزماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرَةً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ قَضَتْهَا وقال لهم خذلتها ألم يأتكم رسلا منكم يذلون عليكم آيات ربكم يذلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يوم هذا قالوا بلا ولكن حفظ كلمة العذاب على الكافرين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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم فذ فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تبوء من الجنة وأورثنا الأرض تبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجل العاملين وترى الملا تسبحن حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين